أو كصيب من السماء فيه ظلمات وعهد وضرب يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطط أبصارهم كل ما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 فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنجادا وأنتم تعلمون وإن